ان الذين كفروا سوء عاقبه ان زعمتهم ان لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم هداب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وَمَا يُخَادِعُهُمْ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ حِيقُلُّ بِهِمْ مَرْضَى فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعروا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم الشفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَاطِئِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طيعانهم يا مهون أولئك الذين اشتروا الضلال لتبلهذ فما ربحت تجارتهم ما كانوا متدين مثلهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم فَكَنُونَ مِنَ الْفَقْهُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ بُلُمَاتٌ وَرَدٌ وَبَرْقٌ يجعلون أصابعهم في أمدانهم من الصائق حذر الموت والله محيط بالكافرين ككان ذو البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسميهم وأبصارهم <سؤال> إن الله على كل شيء قدير <سؤال> يا أيها الناس بدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن انلهم جنات تجري انلهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما اوزقوا منها من من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج طهرة وهم, وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضعب مثلا ما بعوضة فما فرقها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 يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسقين الذين ينقضون وما يظل به إلا الفسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 قالوا أتجعل في من يفسد فيها ويسرك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهما للملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء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 قال يَأَدَمُ يا أَنْبَاهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَنْ أَنْبَاهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ قال ألم أقلكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون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 وقلنا يا أدم أكن أنت وزوجك الجنة وكلام منها رغدا حيث شئت ما ولما تقربا ولما تقربا هذه الشجرات فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض نادر ولكم في الأرض مستقر ومتاع الإله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التراب الرحيم قل نابطوا منها جميعا فإِنَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهدون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 ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا فتكم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْخَوْمَ عَلُّوَا كِعِيهِ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُهُونَ الْكِتَابِ أفلا تعقلوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين الذين يظنون أنهم نلاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 وَاتَقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَهُمْ وَلَهُمْ يُقْبَلُ مِنْ خَلَافَ شَفَاعَتُهُمْ وَلَهُمْ يُؤْخَذُ مِنَ عَدْلٍ وَلَهُمْ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسرونكم سوء العديد يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وَتِذْكِرَ هَذِهِ الْبَنَاءَ رَبُّكُمْ عَبْدُهُ وَإِذْ فَرَقْنَا عَنْكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ آلَةَ الْعَذَابِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَيَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَطُمُوا الْعَجِلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَأَلْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ يَا قَوْمِ إِنَّنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُغْرَبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنفُسَكُمْ يَأْلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ أَنذَرْتُكُم فَتَأَبَّ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَمْ نُقْمِلَ لَكَ حَتَّى أَعَانَ رَاللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ فَأَخَذَتْكُمْ صَوَائِقَةً وَأَنْتُمْ تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا وظللنا عليكم الغلام وأنزلنا عليكم المن والسلوى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 وَإِذْ قُلْنَ دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا أَحَيْثُ شَأْنُوا غَدًا وَدَخُلُوا وَدَخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلُوا حَتَّىٰ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِشْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ وَإِذِ السَّقَوَاهُ سَالِكُمْ فِيهِ فَقُلْ لَظْرُبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَوَتْ مِنْهُ فُتْنَةٌ عَشَرَةٌ عَيْنَةٌ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشَابَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْنْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسِيَا لَنْ نَصْبِرْ عَلَىٰ طَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضعبت عليهم الدلة والمسكرة وباءه بغوب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلوه ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين وصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعند لصالحهم فلهم أجور من دبره ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا خُذُوا مَا آتيناكم قبة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدَّعُونَ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَوْ نَكُونُ فَقُلْنَا لَوْمْ كُونُوا كِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا مَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَال موسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنُؤَاتِيكَ بِهَا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 تسر الناظرين قال ادع لنا يا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة شابها علينا وإنا إن إِلهُهُ لَهُ تَدُورُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَاءَاتٌ لَّا يَدْنُو لَهُمُ الْأَضَى أَلَا تَسْقِي الْخَرَّ وسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحواها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتموه فَقُلْ نَبِّئُوهُ بِبَعْضِ مَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 اَفَتَأْتُونَ نُنَآءٍ يُؤْمِنُونَ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَمَا يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضًا قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أتحدثونكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به, ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون يوحى جوكم به عند ربكم افلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعدنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون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 وويل لهم مما يكسبون وقانوا لن كنسمنا الا اياما معدودا وقالوا لم تمسنا النار إلا أجاما معدودة قل أتخذتم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سجئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم في رقاب خابدون.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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ثَاقَ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين احسانا وبالقربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَكُمْ تَسْفِكُونَ دَمًا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ ۗ وَلَن أَنفُسَكُمْ أركم ثم أقرت وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء يتقتون أنفسكم وتخرون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم طب ومرون عليهم بالإثم والعدوى وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَائْتُمْ فَانْدُوهُ وَهُوَ مُحَرَّضٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَهَا أَشَدٍ عَدَابٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بموسل آتينا عيسى بن مريم البينات وأجدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بِمَا لا ترى أم وسو كستكبرتم ففريقا من كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلظ بل لا نقول ما هو بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا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 باءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتنون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجن من بعده وأنتم ضادمون و اذ اخذنا ميثاقكم ورضنا فققكم الط قودنا اتيناكم بقوه اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الأجنب كفره وأشربوا في قلوبهم بِهِمْ لَا يَشْلَبُ بِكُفْرِهِمْ قَلْبَ سَمَا مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِلَّا نُكُمْ قُلِ الْبَئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِنَّمَا أَمْرُكُمْ كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون فَتَمَنَوَّ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ولا تجد لهم أحرصا على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب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 قل من كان دبا لجبريل فإنّه نزله على قلبك فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وغدا وَغُدَاهُ وَبُشَرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عُدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَانًا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ ان الله عدو لكل كافر ولقد انزلنا اليك ايات بدينات ومن يكفر بها الا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا مَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْهِمْ صدق كل ما معهم نبد نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب بكتاب الله وراء أبوه كأنه كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين ولا ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أردوا أنزل على الملوكين بباب لهروت وما أنزل على الملوكين بباب لهروت وماهوت وَنَ يُعَلِّمَانِي مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُومُوا لَائِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ يَتَعَلَّمُونَ مِنَ الْغَنَمِ أَيُفَرِّقُونَ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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلموه يا ايها الذين امنوا لا تقولوا را الى وقولوا ربنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى من قبل، وَمَن يَتَبَدَّل الْكُفَّارَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ مُلْلَسَ بَالِ السَّبِيلِ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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تمت أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت, وقالَت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَى وَسَعَى فِي خَرَابِ هَا مَا كَانَ لَهُمْ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 ولللاج المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله تن الله لا غاويا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قوارت بديع السماوات والأرض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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوكنون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 ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء لك من الألب ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق كداوته أولئك يؤمنون به أولئك يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا, ولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا بِهِ يُنصَرُونَ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 قال لا ينال عهدي الضاج به وإذ جعلنا البيت متابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهروا بيتي للطائفين والعاشفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من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 وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلي ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا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 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأصى بها إبراهيم بنين ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنت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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسمايل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون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 وقالوكم هودا أو نصاراة تهتدوا قل بل من لا تأيب راهم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسداط وما وما أوتي موسى وعيسى وما وما أوتين نبيعون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمن ت به فقاده تدو وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفِكهم الله وهو السميع العليم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 تلك أمّة قد خلّ لَهَا مَا كَسَبَنَ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَنْ تُسْأَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سيقول الصفهاء من الناس ما هولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلم من يتبع الرسول مما من من يقلب على قلبه. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَمُوا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ هَدِيَ النَّاسَ لِرَأْيِهِمْ صِرَاطَ قد نرام تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ فَهُوَ ولئن أتيت الذين أعطوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته وما أنت بتاب قبلته وما بعضهم بتاب قبلة بعض ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا إنك إذا لمن الضالين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما ما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولكل وجهته وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك سطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَأَنَزَلَهُ بِغَيْرِ حِيلٍ مَّا كَمَنُوا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِينَمَا كُنْتُمْ فَوَلُوا جُهَّةَكُمْ شَطَرَهُ لِأَلَّا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوهُ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِي ولأتم نعمتهم عليكم ولعلكم تهتدوا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم ويعلمكم مالم تكونون تعلمون فذكروني أذكوكم وأشكروني ولا تكفرون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 ولا نبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا وإنا لله وإنا إليه راجع أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُونَ مَا أُنزَلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَهُنَّ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَهُنَّ هُنَّ في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تانوا وأصلحوا وبينوا لَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأَنَا أَغْفِرُ لَهُ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وما أنزل الله من السناء من ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريك وتصريف الرياح والسحنى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا النَّذِيرَ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوه ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك ان يكشف لهم الله امرا لهم حسرات عليهم وَنَقُمُ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبَاً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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ورداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فننصر غير باغ ولا عاد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 ويشترون به ثمن قليلٌ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال على حبه ذو القرباء لو القُبَى واليَتَامَى والمساكين وَبِنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَّعَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا والصعبين في البعثاء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والامسى بالامسى فَمَنْوَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْعَرْفِ فَاتِبَاعٌ بِالْعَرْفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِي فٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب لعلكم تتقوه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 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّ مَا إِثْنُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ وَصَنَّ جَنَّ فَأَوْ أَثْمَنَ فَأَصْنَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون أيام معدودة أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو أم على سفر فعدة من أيام الأخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طالب مساكين فمن تطوّع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ودَلَّ الناس وَبَجْنَاتٍ مِنَ الْهُدَاءِ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ السَّحَرَ فَلْيَسُمِّ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر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 أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفيا عنكم فالآن باشروهن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 تَهِلٌّ النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوهَا وتدلون بها إلى الحكام لتنكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأمكم تعلمون يسألون كان الأهل قل هي مواقيت ل والحج وليس البر بأن تأتوا من ظهورها ولكن البر من اتقا واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولما تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 أريض أو به أذن من رأسه ففدية من صيام من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسع من الهدى. فَمَلَّ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا مُتَتَابِعًا مِنْ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ فَصِيَامًا مُتَتَابِعًا أَجَامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله وعلموا أن الله شديد القياد.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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أهل القلب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 وَلكُنُورُهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثم أفيضوا من حيث أفادوا الناس واستغفروا الله إن الله بطور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكيكم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له وَنَعْلَمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك كقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِيْسَ الْمِهَادِ من الناس ما يشري نفسه بيت غا أرض الله و الله رؤوف بالإيباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافٌ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا عَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غَلَبٍ مِنَ الْغَمَامِ والملائكة وقضي الأرض وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله, فإن الله شديد العقاب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 فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيه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 أم حسبتم أم تدخل الجنة ولما يأتيكم ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البسات و الذرا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 والمساكلين وبين السبيل وما تفعلون من خير فإن الله فإن الله به عليم قُتِب عليكم القتال وهُكُر لكم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 يسألون كان الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج آله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزاعدون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهوا كافر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 الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسق قل فيهما ها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألون كماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ يَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَى الْمُفْشِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير الشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والملفِر متي بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَالْقُحُوهِ أَذَا ۖ فَأَنتَ تُنْسِيهِمْ سَمَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يطهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَسُبْحَانَ مَنْ حَيَّى وَأَمَرَكُمْ الله ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حَمَصٌ لَكُمْ فَاتُونَ حِرْصَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِكُمْ أولاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عوة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا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 ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارহামهم إن, ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر ودعولتهم أحق بربهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرة فإن بمعروف أو تسريح بإحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُمَّ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فإن خفتم ألا يقيمها حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 وَإِذَا طَلَّقْتُمْ نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَأَمْسِكُوهُمَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُمَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُمَّ غِرَارًا لِتَعْتَدُوا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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَلَا تَعْضُلُوهُمَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُمَّ إِذَا إِذَا تَعْضُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يَقُولُ عَضُبَّه مّن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والوالدات يرضعن اولاهن هذهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف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 فإن أرادا فصالا عنكما تغاب منهما وتشاور فلا فلا نزاح عليهما وَإِنْ عَرَّضْتُمْ أَنْ تَسْتَوْعِبُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعَدْلِ واتقوا الله واعلموا ان الله حب من قاموا والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعْلْنَا فِي أَنفُسِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَدَعَنَّا شُنَّاءَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا أقدة مكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَنُمّ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَأَنَا لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوا هُمَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُمَّ فَرِيمًا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاء بالمعروف حقا على المحسنين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 أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بسيط حافظوا على الصلوات والصلاة المستار وقولوا لله قالتين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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجه فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا أَنزُلَ مَا حَالَ يَكُمْ فِيهِ مَا فَعَلْنَا فِيهِ أَنْفُسِهِمْ نَمِنْ مَعْرُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِينَ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله خبير علي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إلا هم إذ قالوا لنبيئ له مبعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله قال هل عشيتم إن كتب عنيكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَدِيرٍ مِنْهُمْ وَمَرَّ عَلِيمٌ بِبَوادِمِهِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيٌّ أُحِمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعت من المال قال إن الله صداه عليكم وزاده بشطة في الألم والجسد والله يوتي ملكه مَن يشاء والله هو واسع وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وَبَقِيَةٌ مِنَ الَّتَّرْكَ آلُ سَالُ وآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن ومن لم يطعنه فإنه ومني إلا من اغتع فغرفة بيده فَشَنِيعٌ مَّنْهُم إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَنَنزَعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَوْذِيَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَاعِلُوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر أَلَمَّا بَعَثُوا لَجَالُ وَجُنُودُهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا أَعُوذُ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَاهْزِمْهُمْ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 ولولا دفاع الله الناس برضهم ببرض لفسدت ولولا دفاع الله ننس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات المعينة تلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورضى بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأجدناه بروح القدس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 ولو ساء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أن فقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة من قبل أي يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة ولا شفاعة وَالَّذِينَ فَرَوْنَهُمْ الْمُضَارِبُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ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 والله سميع ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النوم والذين كفروا أولياؤه الطاوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدوا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إثناء أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان لا يحييها هذه الله بعد موتها فاماتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم وعلى بل لبثت مئة عام فانظر إلى طوارك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنشعلك آية للناس وانظر إلى الأيضان كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال على ابراهيم ربي اريد كيف تحيي الموتى الا اولم تؤمن قال بلا ولاك لن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطين فصرهم إليك مجعل عليهم كل جبل منهم ثم جعل عليهم كل جبل منهم جزء ثم مدعهم يأتيك سعيا وَلَمَن أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُؤْتَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ممن ولا أذلهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أمواله مبتغاء مرضات الله وتثبيتها وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أصابها رابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها رابل فطلوا الله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ مَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرُّةِ وَأَصَابَةِ وأصابه الكبر وله زرية ضعفاء فأصابها أصام فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومنا ومنا أخرجنا لكم من الأرض وَلَا مَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وآمنوا أنفقوا من طذبات ما كسبتم ومما ومنا أخرجنا لكم من الأرض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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله هو ناسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب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 إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم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 وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله ناتم منفقون من خير ووفئ اليكم وانتم لا تظلمون للفقهاء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون مرضا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفن. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاء وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والمهار سعوا على نية فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومن عاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاءَ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفار أثير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذلوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُشْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ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 وَتَكُونُ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ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 فإن كان الذي عليه الحق سفينا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة من من تبعون من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكّر فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء ودى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقل عند الله واقوى من الشهادة وادما الا ترتابوا الا وأدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كتاب ولا شديد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وَعَلَّمَكُمُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ هُوَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أت من وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تملون عليه لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تَبَدَّلُوا فيغفر فيغفر مِنْ مَكَانَتِهِمْ يَبْغُوا فِي الْأَرْضِ فَإِنْ يُقَاتِلُوكَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلْهُمْ ۗ وَلَا يَتَّخِذُوا مَأْوَى مِنْ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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأناها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 وانفر لنا وانحمنا أن تروننا فانصرنا على القوم الكافرين